على الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد، قارمه مجد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بسول الثلاثة والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم أرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات الذي لكم فلا أدعو لله أندال وأنتم تهم قوله رب هو المحبود عن الذي يستحق العباد وأما غير الله عز وجل فإنه غير مستحق للعباد فلا بد لمن أقر بالرغولية أن يقر أيضا بالإلهية والعبادة لله سبحانه وتعالى، ولذلك لما أقرى المشركون لذلك احتج الله عليهم بإقرارهم بأن الله هو رب بأنه هو الرب المالك المدبر أنه يجب أن يعبد فكان أول أمر ونداء في القرآن النداء بماذا بالتوحيد والعبادة والنهي عن اتخاذ الأندال والشرك فقال سبحانه في أول نداء واول أمر في القرآن وهذا فيه لطيفة هو أن الداعية إلى الله لا بد أن يأمر أول ما يأمر به بالتوحيد وينهى أول ما ينهى عن الشرك يا أيها الناس والناس يدخل فيها الإنس والجن لأنك لا مكلف قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا لأمر يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم كما انكم تقرون انه هو الخالق فيجب عليكم ان تعبدوه والناس في هذه السوره سوره البقره اقسام ثلاثه في اولها المؤمنون واول صفاتهم انهم يؤمنون بالغيب ثم في اخر الآية قال قر قال, قال الله عز وجل واولئك هم المفلحون ومن هذا الغيب اليوم الاخر وغيره الامور الغيب والقسم الثاني فيها الكفار الذين اظهروا الكفر وعانوا ان الذين كفروا سواء عليهم اان درتو انذرا لا يمنون والقسم الثالث وهو اخطرهم او اخطر من الكفار المنافقون وهؤلاء هم الذين ابطلوا الكفر واظهروا الايمان قال سبحانه متذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء فهم منون في الظاهر كافرون في الباطن ومن الناس من يقول آمنا بالله اليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم ما شاء الى قال سبحانه يكاد البرق يخطف ابصارهم وهؤلاء خطرهم على الاسلام اعظم من خطر الكفار الاصليين المنافقون خطرهم اشد وحالهم اعظم وأقبح في الكفر والضلال، لأنهم زادوا على الكفر المخادعة لله ورسوله والمؤمن، يخادعون الله وهو خادع، يخادعون الله وما يخدعون يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشرعون، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب اليم ما كان يكذب. ومن في الدرك الاسفل من النار قال سبحانه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجي لهم نصيرا ومن صفاتهم الكسل عن العباده واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يرامون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء والعياذ بالله ولذلك جاء في الصفاتهم كم آية في الصفات المنافقين في أول سورة البقرة 15-13 آية في وصف المنافقين ولبد القيم لسالة الصغيرة الحج وزيرة الفائدة أسمها صفات المنافقين وكان الصحابة يخافون عن أنفس ذلك يقول عمر رضي الله عنه بالحذيفة يا حذيفة أستعرفك بالله أسلماني لك رسول الله من المنافقين يقول حذيفة رضي الله عنه لا ولا أزكي أحدا بعدك ويقول من المليك عبد الله من التابعين أضركت بضع وثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشد على نفسه سأل لبدا لخارقها نفسه والله أعلم بالك والصالح من الكاتب على من المنافق نعم قال <تصفيق> رحمه الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الاشياء والمستحق المستحق العباده والمراه البديهه التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان نعم لما احتج بالنص شرع في بيان فهم العلماء للنص وهذه والله هي السلفيه لا غير تذكر النصوص ولكن لا بد أن ترتف في فهم النصوص إلى كلام العلماء الخوارج الآن يحتجون بالنصوص يحتاجوا على كفر مرتكب الكبير بالنصوص أليس كذلك؟ بل من ذلك قول على نصوص النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيه فقالوا الخلود يقتضي الكفر والقتل كبير بمرتكب الكبير إذن كافر فكيف نجيب عليهم بهذه الآية في هذه المساله عبد الباسط وما الذي حملنا على القلب أن أقوله الأمدي وليس أبديا الجمع بين النصوص. فالله جل وعلا جعل القاتل أخذ للمقتول فقال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه الإحسان نعم وايضا الخيار في قاتل النفس بين القصاص والديه والعفو وهذا لا يقال فيه المرتد والكافر وانما كما في البخاري من بدل دينه فقتله فهذا يدل على ان مرتكب الكبيره ليس بكف وهذا تنوع الحدود وانه ليس حتى موحده القتل كما يفرد الدم يدل على عدم كذلك الميراث وإنه اتكب الكبائر من الموحدين يدل على أنهم مسلمين وليس الكفار ولذلك كثير ذكروا العلماء والعبادة قسمان عبادة عامة ومعناها القهر والسلطة وعبادة خاصة ومعناها الكياد والامتثال العامة في قول الله عز وجل ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا يعني مقهورة تحت سلطان الله والعبوديه الخاصه به عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الآيات والعباده لغه معناها التذلل والخضوع كما ذكر القرطبي واصطلاحا قال علماء اقوال كثيره أجودها وأشملها كلام شيخ الإسلام في رسالة العبودية له اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والأعمال الظاهرة والباطنه ولا بد فيها من كمال الحب مع كمال الذل والخبوة قال ابن القيم في النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابره هما قطبان إبا لا بد في العباده من المحبة والذل بين الله جل وعلا وايضا العباده لها اركان من ثلاثه وهي الخوف والرجاء والمحبه وكلها ذكرت في صدر سوره الفاتحه فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه محبه الرحمن الرحيم هذا رجاء مالك يوم الدين هذا خوف لك في صفات عباد الله يدعون ربهم خوفا وطمع لا كما يقول الصوفية نحن لا في رحمة الله هذا بل نحن نطمع في رحمة الله يدعون ربهم خوفا وطمعا يبقى كان أركان عبادة هذه مهمة جدا وهي من يقول عبد الله الخوف والرجاء والمحب من يقول أيضا يونس ها الخوف. الخوف الرجاء المحبة. حد كازاخستان ها قول يا الخوف. الخوف الرجاء المحبة. محمد خوف ورجاء ومحبه الخوف والرجاء والمحبه, والمحبة. يا حد من بلدنا زو رز الدين ماشي يبه. الخوف والرجاء والمحبه هذه اركان عباده الله ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري يعني من الخارج ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي هو صوفي نيران ومن عبده بالخوف والرجاء فهو سني محمدي لبالابد من الخوف والرجاء وأيهما يغلب الخوف الرجاء أقوى من ثلاثة أرجحها في حال الصحة يغلب جانب الخوف واختار من أحمد. وفي حال المرض يغلب جانب الرجال لقوله عليه السلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن وظن بالله تعالى نعم وسمحوا أنه نحن نمشي شوية في صورة الثلاثة على أجل الاقتصاد لأن أمامنا مجموعة كل فنو تنتهي والوقت يعني الوقت باقي خليل نعم وبالمناسبة إن شاء الله في أخذ السن يكرون أن تكلم في مسألة امتحان البيقونية للكتاب الإنتهي إن شاء الله <تصفيق> نعم قال رحمة الله ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والعباده والاستعاذه والاستعاذه والاستغاثه والنبع وغير ذلك من انواع العباده التي أمر الله بها كلها لله تعالى نعم لشيخ الاسلام رساله اسماء العبوديه ذكر فيها امثله للعباده ويقيم ما يحتاجها طالب العلم قال رحمه الله تعالى الامام مجدد شيخ الاسلام ومنه الدعاء يعني من العباده والدعاء هو العباده هذا جاء في قول النبي عليه الصلاه والسلام عن التلميذيه للسنه الحسن الدعاء هو العباده والدعاء قسمه دعاء عباده ودعاء مساله وكلاهما في سورة الفاتحة فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هذا دعاء عباد ومن أول قول إهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء مسألة يعني طلب من الله سبحانه وتعالى وفي القرآن قال الله عز وجل وأن المساج لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا بد في المساجد ان تكون الدعوه فيها الى الله سبحانه وتعالى ولعبده وحده والمساجد عمارتها تقول من اهل الايمان انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر فلا جزء عباد غير الله من القبور والاضرحه والمقامات ولا جزء ادخالها في المساجد فان هذا من اعظم المنكرات والعياذ بالله فمن صرف شيئا منها لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر" وقوله ومن يدعو مع الله وقوله عز وجل فلا تدعو مع الله أحدا يدل على الإخلاص وأحدا يدل على إنكار كل من دعي من دون الله لأنها نجرة في سياق النهي تدل على أنه نعم قال رحمه الله الدليل قوله تعالى وأما المساجد لله فلا تدعو مع الله حدا فمن صارتنا شيئا من غير الله فهو أشنكم كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلى أن برهانا برهانه به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يخلف وفي الحديث الدعاء روح وهذا حديث ضعيف حديث أنس أو تلميذي والصحيح حديث لود والتلميذي لماجه رثنا على البشير هو حسن صحيح الدعاء هو العبادة نعم عليه السلام وقرن الموضوع نعم وانه يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم الا الذين يستكبرون عن عبادتي سينخلون جهنم الداخرين ودليل خوف طوله تعذب التخافوه وخافوه لنكم تبطب المؤمنين نعم الخ... الخوف نوع من أنواع العبادة وهو عبادة قلبية وكذلك الخشية والرغبة والرهبة والرجاء والتوكل كلها عبادات قلبية والخوف معناه توقع المكروه وهو نوعان خوف عبادة وخوف طبيعي أو طبعي خوف العبادة هذا صرفه لغير الله شرك ويكون هذا الخوف مانعا من فعل الطاعة وداعيا لفعل المعصيه ومنه خوف السلم كالخوف من الأموات وأصحاب الأضرحة والمقامات وهذا شرك بالله عز وجل لذلك قال الله فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين الله جل وعلا قال عن المشركين انهم يقولون لنبيهم ان قلوا الا اعتراك بعض الهتنا بسوء فماذا قال لهم قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دوني فخيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربي هذا هو التوحيد تحداه وتحدى أليته فاذا رأيت مثلا من أحد المشركين ذلك فتحدى أنه يصيبك بالشرط أن هذا ليس إلا بالله عز وجل قال الله فخيدوني جميعا ثم لا تنظرون يعني لا تنهلوني فصرف هذا النوع من الخوف لغير الله شرك أكبر وأما الخوف الطبيعي كالخوف من الأسد أو السبع في وجوده فهذا جائز قال الله عز وجل عن موسى فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائف يترقب والإنسان عليه أن يخاف من اولياء الشيطان ومن المشركين قال الله عز وجل إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم المؤمنين لا يخاف الإنسان من تعليم الشياطين ومن الجين ومن السحره ومن الكهنة لأنكهانة لنتعون عندنا الغيب أو من أولياء الشياطين ولذلك كان من صفات المنافقين الذين عندهم مرض في قلوبهم الإرجاف في صف المؤمنين إذا جاء حرب أو قتال صاروا لا يفبت لا المؤمنين وإنما يرجفون في الصف سيقتلون وسيفعلون أما المؤمنون فانهم لا يهتمون بذلك الذين ق الذين رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحد إلا الله الذين قال الناس إن الناس قرجمع لكم فخشون فزاله بإمام وقالوا حسبنا الله يعني كفن الله ونعمل وقيك نعم قال رحمه الله ودليل الرجاء خلوه تعالى فمن كان يرد لقاء ربه فبيعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادته ربه أحدا نعم والرجاء يعني الطمع في ثواب الله عز وجل ورؤيته عيالي يوم القيامه والمؤمن يطمع في ذلك ولكن لا يكفي مجرد الرجاء بل لابد من العمل ولذلك قال الله وهذا من حسن السداد المصنف جدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا لا لابد في الرجاء من العمل قال ابن القيم في المدارج ناقلا عن بعضهم علامه صحه الرجاء حسن الطاعه والخوف والرجاء جناحي الطير والمحبه راسه ولا ود في الطير من راس وجناحي حتى يطير الى الله عز وجل وإلى طاعته ومحبته ولطغاه نعم قال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم التوكل نعم يتوكل على الله فهو حسبه هذا في نسخه عندكم جميعا عندكم جماعة في كل نسخ وفي نسخة الأولى الآية الثانية ودري التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلهم كنتم مؤمنين التوكل والتفويض والاعتماد على الله سبحانه وتعالى ولا ينافيه الأخذ بالأسباب لأن سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب فلبس الدروع في القتال ولبس المغفر يستر به رأسا عليه الصلاة والسلام والتوكل من صفات المؤمنين ويجب ان يكون على الله وحده ولكن من الخطا ان تقول توكلت على فلان هذا غلط وانما تقول وكلت فلان فالتوكل غير التوكيد يجوز أن توكل شخصا في رمي الجمرات عنك في الحج او في نحر الهدي او ذنبي او في بعض الاعمال تشيل التوكيل كالكفارات كفارات الايمان عنك او ما شابه ذلك فاجد ان تقول وكلت فلان ولكن لا توكل لا توكل الا على الله سبحانه وقوله تعالى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تقديم العامل الجار والمجرور وعلى الله يفيد الحصر والاختصاص وقوله ان كنتم مؤمنين يدل على ان هذا من صفات اهل الايمان التوكل على الله عز وجل والله جل وعلا قال في صفات المؤمنين انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات مزالتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وكما سبق الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل قال سبحانه وهزي إليك وجذع النخلة فساقط عليك رطبا جريعا وقال عز وجل أفضيتم ما تحرشون أأنتم تزرعونه أم نحن الزالبون نعم قال رحمه الله ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ترابه ورهبه وكانوا لنا خاشعين نعم الرغبه طلب الشيء المحمود وهي ثمره الرجاء كما قال ابن القيم في المناهج والرهبه الخوف من الشيء المرهوب قال الله عز وجل واياي فارهبوا وهي نوع من الخوف والخشوع التذلل لله عز وجل والخضوع له وهو من أعظم مقامات العبوديه قال سبحانه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والله جل وعلا قال والذين يؤتون ما اتاهم وقلوبهم موجيه فالمؤمن يفعل الخيرات وهو واجد الا يقبل منه عليا يدعو ربه جل وعلا القبول وكان بعض السلف يقول لو علمت ان الله قبل مني تسبيحه ما تمنيت البقاء لان الله قال انما يتقبل الله من المتقين نعم قال الله والركع من من صفات الانبياء عليه السلام وهي من انواع العباده من أنواع العباده وهذا فيه الرد على الصوفيه القائلين نحن نعبد الله رغبه في ثواب ولا خوف من عقاب هذا باطل بل نحن نعبد الله خوفا من عقابه ورغبه في ثوابه ومنه وعطائه جلعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناه نعم قال رحمه الله وذلك الخشية قوله تعالى فلا تخشوه واخشوه نعم والخشية نوع من الخوف وهي أخص منه وقيل الخشية خوف يشوبه تعظيم كما قال عز وجل فلا تخشوه وخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون وقال في وصف المصلين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون وقال عن الملائكه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يطلب فخواص الخلق يخشون الله عز وجل ويخافون فاذا رايت الانسان عنده خشية مع العلم، فهذا يدل على الصدق في طلب العلم. أما إذا كان الإنسان عنده علم وليس عنده خشية، فليراجع إخلاصه وصدقه مع الله. لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن القيم: كأن الله حصر الخشية فيه إنما من أساليب الحصر والاختصاص. فكان الخشية حسره العلماء وكلما كان الانسان بالله اعلم كلما كان له اخشى ومنه اخوف جل وعلا والنبي عليه السلام راى جبرائيل عليه السلام الا تعوج به الى السابعة السابعه كالشراك الباري من خشيه الله تعالى والانسان يعني هذا يعني مقياس لصدقه مع الله اذا رزق شيئا من العلم اذا رزق شيئا من العلم وليس معه هو خشية فليورد عن صدقه قال قائد محمد رحمه الله ليس العلم عن كثرة انما إنما العلم الخشية إنما يخشى الله من عباده. ولم ترى بعض العلماء كلمات بسيطة لكن تختلق القلب اسمع مثلا شرح كتاب التوحيد الشيخ المباس كلمات يثيرة لكن ذات معاني وزير وعلم راسخ جم نعم فنصى الله أن نزخنا خشيته في السر والعلن في السر والعلانية في الباطن والظاهر الخشيه من الله والخوف من الله سبحانه وتعالى وإذا خذ العبد لابد أن يخاف الله ويخشاه إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل سعد ولا ما تفعلنه عليه يغيب اللهم مضطرب للعباد يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يعلم السر واخفى مهما تخفيت فالله يعلم حتى مكونات الصدور يعلمها ربنا جل وعلا نعم قال رحمه الله الذي اخذ قوله تعالى <تصفيق> وانكم الى ربكم واسلمونه نعم ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له الانابه هي الرجوع وهي معنى التوبه وبعض العلماء يقول الانابه أخص من التوبه واكد لانها توبه مع أكبال الله عز وجل يعني توبه خاصه لذلك قال الله وانيبوا الى ربكم واسلموا له يعني ارجعوا واستسلموا له سبحانه من قبل اياتكم العذاب ثم لا نصر والتوبه والرجوع الى الله عز وجل عند الذنب واجب وهي من صفات المؤمنين قال الله عز وجل وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون فخاطب الله بالتوبه المؤمنين وهذا يدل على ان الذنب لا يخرج العبد من الايمان دون الشرك و إلى الى الله الجميع يعني من الذنب ايها المردود عليهم بل كان النبي عليه السلام في حديث ابن هيرود بن قال عليه السلام اني اتوب الى الله واستغفره في اليوم اكثر من سبعينه وعند مسلم حديث اغار بن يسار رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروا فاني اتوب الى الله واستغفروا في اليوم مرة ويقول الصحابي كنا نعود للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر واتوب وتوب إنك انك انت التواب الرحيم مئة مره وهذا النبي عليه السلام سي ولدي امام المعصوم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يدوب لله يستغفره في اليوم يأتون الراحة كان في حديث الغرر بن يسار رضي الله عنه عنه ورسل في صيحه يوجد الإنسان الحاسب نفسه ويتوب ويرسل لله بجل وعلا سواء كان في أعمال الباطن أو في أعماله الظاهر يصلح مع الله ويحسن باطنة كما يحسن الظاهرة وأمام الناس نعم نعم انتهى الوقت العلم في الده للقدر وصل الله على بينا محمد waar it was some